يا ابن الظلمان يا ضواحيوني يا ضواحيوني يا ابن الظلمان يا ابن الظالم يا ضواحيوني يا وتشجي للمامدي وتشجي من أحلامك تضحى مهضومة وتجري دم عامك جل يا الغاير جل يا الغاير تجري في ضموني يجني ضي المال يا ضي وعيوني يجني ضي المال <سؤال> <سؤال> يا هوا عيوني يا هوا عيوني يجنب يجنبني يا ضيراني يا هوا عيوني يا عيوني يا اولادك سبحاوي سنيني وعصب عاني يا حيدج نمي والاذار هذا شوف الي بعاني نسبعيد فدا نسبعيد فدا يا ابني صيرالي يا بني يا بواه عيوني يا بواه عيوني يحيي بر الوالد ما في دار وما بقال دموي ولا شفاك اسرع مولا جبار ضي الغي اضري الحال يا بني قولو ردي تبشي قولو ردي يا ابن ظلموني يا ظواحي يا ابو الكريم سككك كسري ومداغي اللي يجري ومفاعد دواتي ضيعه وقابري مرعى وداري وهيت بيو فدري ومصحي الظل عيل يما مصحي الظل عيل كل ya fawahi uni ya beil ya fawahi uni ya fawahi uni ya